على موقع جي جي كيمو دوت كوم عارف انكم مش سلكي عارف انكم مؤذي تاني تاني تاني عارف انكم مش سلكي عارف انكم مؤذي وقت الكاش موجودي وقت الشده المفقودين مبسوط وانا لوحدي مش عايز حد فيكم هسند نفسي بنفسي ولا هشغل بالي بيكم فاكر اني يعني هزعل You're originally from عشان تلاقوني هتبصوا لفوق وتشوفوني ايوه انا النجم اللي في السماء بالحق بالحقد والغل انتم طلعتوني انا فوق بفضل الله انا فوق انتم مين هانت عليكم السنين اني تعاليكم عارف انكم مش سلكين عارف انكم مؤذي عارف انكم مش سلكين عارف انكم مؤذي وقت الكاش موجودي وقت الشدة المفقودين سريع على موقع دي جي كيمو دوت